Oh. فهم حكام على الأطراف الأرض يعرفون ما يجري ويعرفون ما يجري فيها مسارات الأرض الطول والعرض وتكون لهم عيون تتلصص خلف السحاب وجور بالبحار الأعلام ويخزنون النار بها بيئة التراب تهدد غضب المستضعفين في الأرض غير المسلم والمسلم حقا ويجعل الله حجته على الأمريك فيلعنهم بما عصوا بما كانوا يعتدون وينزل المهدي في بلاد الأمريكا